ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ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 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واؤذوا واؤذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله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 والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤْلَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ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 قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنjَانَا مِن هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ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 كاللذي استهوت الشياطين في الأرض حيران لقوا اصحاب يدعون له اصحاب يدعونهم يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين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 وكيف تخافون اشركتم وَلَا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم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 وإسماعيل واليسع ويونس ولوطى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وخديناهم إلى صراط مستقيم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 إِنَّهُ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إذ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ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 ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا اليوم تجزون عذاب الغون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فراداكما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء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 وَمِن النَّخْلِمِنْ طَلَّيهاقٍِ وَنُ دَانِيَةُ وَجََّاتٍ مِنْ عَنَابِ وَزَّيْيتُ نَوَرُ م وَزَّيْتُ نَوَرَُّْا نَ مُشْتَبهِهَا وَغَيرَ مُتَشَابِهِ أُظُرُ إلَ ثَمَرِكِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنَّعِه إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَ ظُمَّ وَخَرَقُوا لَغُبَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ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 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِيلَ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا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 وَلَ شَ اللهَّهُ مَا أَشرَكُ وَمَا جعَنا كَ عَلَيْهِم حَفِيضَ وَمَا أَن تَعَلَيكِم بِكيل وَلَا تَسُبّ الذي نَ يَدعونَ مِن ددُون الَّكِفَاسُبُّ اللهَّ فَعَدُ وَمِّ غَيْيرِعَْ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 قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أَوَّلَ أول مرة ونذرهم في طغيانهم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 وَرَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ م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 وَإِنَّ كَثَ لا يُضِلّونَ بِأَهْوى إِ بِغَيِْعَمْ إِ رَبكَهُ عالَمُ بالِالمعتَدين وَذَرُضَغِرَ الْ الإِثْمِ وَباطينَ إِ الذينَ يَكْسِبونَ الْ الإِثْمَ سسيُجزونَ بِماَا كانَوا يقترفون وَلَا تَأْكُرُوا مِنَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلِيهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ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 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا عَشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ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 وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ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 وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم الضغورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه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 خَصير الذي نَ قَتَلُ أَولدَهُم سَفَهًا بغَييرِ ععمِ وَحَََّمُ مَا رَزَقَهُم اللههُ افترا أَعَ الله قدَ ظَلّ وَم كانوا محتَدين. وَهُوَ الذيذ أَنْ شَأجَّاتٍ معروشاتِ وَغَيرَ معروشاتِ وَ نَخْلَ وَالزَّرى مُقْتَلِفًا أُكلُلُ وَزَّيتُ نَ وََّّ نَمتَشابِه وَغَيرَ متتشابِ كلُل مِنْ ثمَمَرِهِ إذَا أَثْمَر وَآتُ حَقّهُ يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ان انه لكم عدو مبين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 وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ٱذْكَرَيْنِ حَرَّمَ مِنَ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّ ٱجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَا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 ولا اجد فيما اوحي الي محرما على طاغمين يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين غادوا حرمنا كل ذي ظفره وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْقَوَايَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظَمٍ ذَلِكُمْ جَزَاؤُهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا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 فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم غاذا فإن شهدوا فَلَا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة